আপনি জয়শ্বরের উপাসনা করেন তাকে সুরাই ইখলাস দিয়ে যাচাই করতে পারেন ধর্মতত্ত্বের কোষ্টি পাথর পেস টিভি বাংলা মানবতার সমাধান ইংলিশ কি Oh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 মানে السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله <تصفيق> السلام عليكم الله. السلام عليكم الله الله اكبر الله أكبر.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 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَرِبُوا الطَّاغُوتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّثْ عَلَيْهِ الظَّلَالَةِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من نصير وقسموا بالله جهدا ايمانهم لا يبعث الله من يموت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 وََّذها يَر فيِي اللههِ منِ بَعِ مَا ظُلِم بَو دَّملَبَوّ أنهُم في الدُّنييا حسَن وَلا أجرآخرَِةِ أَكبر لَ كانوا يعلَونَّذينَ صَبر وَوعلى رَبّهِم ييتَكلون الله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 فَأمِنَ النَّذينَ مَكَرُ السَّيّئاتِأَ يَحسِ فَ اللهَّهُ بِهِم الأرضأَ يَخسِ فَ اللهَّهُ بِهِمُ الأررضَ أَوْ يَأتِيَهُم العذابُ مِنْحيَثُ لَا يَشعرون أَوْ يَأخذَهُم فِي تَقلُّ بهِهِم فَمَاهُم بمُعجزين او ياخذهم على تخض في فان ربكم لرهوف الرحيم اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيء ظلاله عن اليمين والشمال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 يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون الله أكبر الله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 হ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ সালামাল রহমতুল্লাহ সালাম রহমতুল্লাহ র तो तो तो तो उच्छेद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 আর আমার পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে বাংলায় উড়ান একটা চূড়ান্ত বার্তা মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয় আল কোরআনকে রাখবেন কোরআন শুধুমাত্র মোমিনদের সম্পদ নয় কোরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবতার মহান সম্পদ शायख अब्दुर रहमान मदानी कुरान दिए जीवन गड़ी अकबर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 اِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ يَكْفُرُونَ بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ كَذَٰلِكَ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ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 اي يمسكوه على هون ام يدسوه في التراب الا سا ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله المثل الاعلى ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مَاتَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا كانو هم دا يستاخرون لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السانتهم الكذبه ان لهم الحسنات وتصف السانتهم الكذبه ان لهم الحسنات لا جرم ان لهم النار وانهم وَأَنَّهُمْ نُفِرَطُونَ تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الذي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر <تصفيق> الله أكبر, الله أكبر الله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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله أنزل من السماء ما الارض بعد موتها ان في ذلك لا ايه لقوم يسمعون وان لكم في الامعال عبره نسقيكم مما في بطونه نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن خالص مِن بَيْن فَرث وَدَمِ النَّبَنَم خَاالِ صسَ إِغَِ الشَّارِبين وَمِنْثَمَرَاتِ إ خِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَ التَّخِدُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْبًَا حَسَنَ إِ فِيذَِكَ ل آيَةَ لِقَون يعقِلُون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 ان الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا مراد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه فهم فيه سواء اف بنعمه الله يجحدون وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم, ورزقكم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَيَعْجُدُونَ مِ دُون اللَّهِ مَا لاَا يَمِكُ لَهُم رِزْقَ مِنَ السَّمواتِ وَالأَْرضِ شَيْئ وَلَا وَلَا يَسْتَطيعون فَلَا تَظِْبُون للِلَّهِ الأأَمْثَال إِ اللههَا يَعلَمُ وَآُم لاَا تَعْلَمُون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 শ্বর ভবরিশ্বর ভবা <سلام> عليكم ورحمة الله আসসালাম রহমতুল্লা আসসালামাইকুম الله, <سلام> عليكم ورحمة الله কি প্রদর্শক করেছে মানব জাতির দিন ইসলামের মূল নির্দেশন গুলো কি কি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 पवित्र विशुद्ध जीवन जापन करना छुन सम्प्रचार दोपुर साढ़े बारोटा पीट टी सृष्टिकरता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 अनन्य गुणावल जान देखान माना दुनिया शनिवार रे नुन सम्प्रचार सकाल आठ टाय बांगल्टी बांगल्